والَّذِينَ يُم فِقُونَ أَمولَهُ رِآ أَم النَّاسِ وَلَا يُؤمنِونَ بِاللهِ وَلابِ اليَْومِآخِف وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا فَاعَلَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمنوا الْيَوْمَ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَقَامُوا لَهُ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا وَكَانَ الظَّهُورُ بِهِم عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضائفها ويؤذم لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضائفها ويؤذم لذُنُ اَيُّ النَّاوِينا فكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ شَهِيدًا فكيف إذا جئنا م إذ وَد الذيينَكَ فَصَ وَصُون لَتُ سَوابِهِم الأض وَل يَكُمونَ الله حَديث يم إذ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 فَطَلُبُوا مَا تَكُولُونَ لَوَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لا مستم مَسْتُمُ <تصفيق> النِّسَاءَ وَإِن كُنتُم تَخَافُونَ عَذَابَ يَوْمٍ أَوْ تَطْمَعُونَ لا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو لا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا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 سيفن من كتاب يشتغل بالبرادات ويوري